ونريد أن نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ سَتُضَعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَوُونَ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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 125. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن 119. وننفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 110. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 111. إن كادت لتبذي به لو لا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدل على أهل بيتي يكفلونه لكم؟ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين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 قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين 125. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُولَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقُتُّ لَنِي كَمَا قَدَّلتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ إِن تريد إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَرٌ 114. وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون تَمِعُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ الْنَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفٌ يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الْغَوَالِمِينَ 112. ولما توجه تلقاء قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل 113. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم تَمِّنَ وقالت من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 119. قال ما فطركما 110. قال تا لا نستي حتى يصدر شيخ كبير 118. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 119. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك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 وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك 115. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُفُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم بخبر أو جذوت من النار لعلكم تصلون. فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى, أن يا موسى إنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز أنها جنون ولا مدبره ولم يعقب يا موسى أقب ولا تخف إنك من الآمنين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 112. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 113. وأخي هارون هو أخصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 "Kalıma, Allah'ın sihrı muftır. Kalıma, Allah'ın sihrı muftır. Ve ma zemirler bizi bu konuda ilk önce öğrendiler. Ve Musa diyor ki: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 فجعل فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين 119. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 وَاثْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوضِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الأمر وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّ 118. إن شأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 قالوا سِحْرَانِ تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 119. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 110. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 111. وإذا بِهِ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن نا كنا من قبله مسلمين، أولئك يأتون أجرهم مرتين بما صبوا ويدرؤون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 118. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين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 وَكَمْ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 113. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا 114. وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في منها غصونا يسلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرآن إلا وأهلها ظالمون وما أتيتم من شيء فمتى عل الدنيا وزينتها؟ وما عند الله خير وأبقى أَفَلَا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَيَالَذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَاءِ الَّذِينَ أَوْحَينَا أَوْحَينَهُمْ كَمَا غَوِينَ 118. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 119. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 وَبَتَغْفِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَى نُصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 وَقَوْلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِلْمَ اللَّهِ خَيْرٌ لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَةً وَلَا يُلْقَى هَاؤِلَ الْصَّابِئُونَ فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَصُونَهُ مِن والله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبس طرز قل يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يسلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا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 إن الذي فرض عليك الكرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجون إِلَّا كِتَابٍ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّظِيرَ لِالكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ